them وإن حكمت فحكمت كيف يوحد امنا كا ويل تعمل تورا في حكم الله ثملا من بالدالك カラ yap kobi gan na فلا تخشون ما توخشون ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن va kan tan pena ان قد قلب في جفوه وكان ارى ترله